سريا على موقع دي جي كييو عازف اور يوسف وشفي من كتر دوشة ايامي ما بقتش شايف قدامي والدنيا دي ما خلقني احاربها بسلاح الحام مهما الظروف لو ثابت على رجلي زي الجبل ما تهزتشي بفضل ربنا علي طيب في وسطي قطعش الليل وبرغم تبتي بقاسي كتير ما بقتش عارف ولا فاهم ليه البشر ما بقوت صفيلي شفت الخيانة على مليون وش مع ان عمري ما كنت بغيش مهما انا بتكلم واشكي ما اسمعش غير كلمة معلي حبتك وانتو كريه على محمدال اكرمكو انتو تعبوني قلت عليكم اخواتي دخلتكم بو حياتي يخصارد انا كنت شريكو فاكركم ان لحصة فاقاتي عم البلد وما ومفيش غيره على اي خصم شديد حين قلنا الغلبان يعنب ومسكا عداء قدامه بيتي مع اي حد في اي مكان معروف بطل احسن انسان عم البلد ده احسن ضبو هبدع راني الهوى بكره عيني عالصحاب لما بهدور ويبيعك الحظ بيهدور والدنيا تمشي على مزاجا والواطي في الجدع يومه ما لاقتش برحمه عيبي والبحر جرحي لوحدي بعيد دكتور بداوي الام غيري وقلبي من اوجع ماسه استبعدني على البشر كنت في يوم خير وما فيش فطل إلا أنا وقت يدى كان بعمل ني اسمي يشوف ايام ضلمه مفيش الصيعة يجي معايا ولا حد هنا ينطق كلمه وقت الحروب قلبي جايبني وبروح بقلب ولا شاق في ثواني بقلب وبحوي. وما ومحلش اللي بيندبني ماشي وسلاحي محضره جايب وعقل مخضره ويا ويله من اللي هشوفه هرفع سلاحي وعوله مش عيب عليكم لما تقولوا ان احنا روحنا وعجزنا اللي انتوا فيه من تفكيرنا ولا حد طلعكم غيرنا ده الكلب يخلص لزميله وانتم بتنكروا جميلنا صح يلقى عمره ما يشبع لو قضى عمره في مال جمع لكن الجدع ما مالجيبي لو شم ضهر ايده هقلب شيطان ولا دي الاحساس ما بقاش في حاجة اسمه يخلص دلوقتي بقى موجود حاجة والخير بقى شح من الناس روحي يا شيخة وفرقيني يا بو مدى انت عرفتيني والله يا بعد ما غرت وسبيني وجت لي غيري كامليني حلوة وجميلة وحبتني ده حب يا حبي بي حيني بس اي حبك نودني من يومه جايز بالعين ساعي المجال واخي وقته كريم مكاخ ويا القبضان سيته وصل اي واحدة احمد يونس يعني العين وعمره مايجي سري على موقع جي تي ام